اعتدلوا تقارق السسر الخلق الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي وعنده مفاسح الغيب لا يعلمها إلا موت ويحلم ما في البدء والبحر وما تسقط من ورطة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات من الأرض ولا حبة رَطْبٌ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إلا إلا فِي ذَلِكَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا وَيَعْلَمُ الجلال سلموا إليه ثم إليه يرجعون ثم, إلي ثم ينفقون بما كنتم تعمون وهو القدير فوقي بادل ويُرسل عليه من حظا حتى الدا جا إذا جاءنا يقول موت توفت رسلنا توفت وهم لا يفرطون وُضِعَ We. Hey. أرجو لكم أو يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أوظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقرون وكذب به قومك وهو الحق وَثُمَّ تَحْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَقُومُونَ الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم bíma kšemet nejselá nejselá milonári vlnu a našelí, ať tedy ونرد على إِذْ نَالَنَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَالدَّقُونَ وَهُوَ الَّذِي لَيْتُهُمْ شَرَّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُونَ وَالَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا